بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مضعة عما أرضعت وتضع كل ذاك حمل حملها وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بتكارا ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد تتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه لا عذاب السعير يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فاننا خلقناكم فانا خلقناكم من تراب ثم من قطره ثم من علقة ثم من علقه ثم من مضغه مخلقه وغير مخلقه لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طبلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض للعمر لكي لا يعلم من بعد عين شيئا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 ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير نقم أنبه وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة, خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين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 إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن من ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهب النكيده ما يضيب وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد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 إن الله يفعل ما يشاء هذا لقصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قصعت لهم ثياب من نار يطب من فوق رؤوتهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم من أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حريق وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى طراط الحميد ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للمناسكه سواء العتيق فيه والباد ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب اليم ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب اليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أَلَّا تُشْرِكْ بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع الشجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكوا اشمال الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق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 او تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب لكم فيها منافع الى اجل مسمى ثم محلها الى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسة ليذكروا شم الله على ما رزقهم من بهيمة الأمعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر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 ولولا دفع الله الناس بعضا ببعض لهدم صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز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 وأصحاب مدينة وتذب موسى فأميت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نشيد فكأي من قرية نهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ وكاين من قرية امليت لها وهي ظالمة ثم اخذها والى المصير قل يا ايها الناس انما انا لكم نذير مبين الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في اياتنا معاجزين اولئك اصحاب الجحيم وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته فينسخ الله, فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله اياته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 ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله ان الله لعفو والغفور ذلك بان الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك بان الله هو الحق وان ما يدعون من دونه هو الباطل وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ زَلزَلَ السَّمَاءَ مَاءً فَتُصْبِحَ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ اللَّهَ نَطِيقٌ خَبِيرٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمشك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرءوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور لكل أمة جعلنا من سكنهم نافقوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جاجلوك فقل الله أعلم بما تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون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 وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج بلة أبيكم إبراهيم وتماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا, وتكونوا شهداء على النات فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم هُوَ مَوْلَاكُمْ صَنِعَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ